وإن ي عيدكم اللههُ شْدَ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 إذ وَشكُم سَمَنَةَ مِنْ وَيُنَززِلُ عَلَكُم مِنَ السمائِمَا لطَهِرَكُمْ بِ لطَهِرَكُمْ بِهِ, به وَيذهِبَكُمْ منِ جزَ الشَّيطان وَلَرُ بِطَ على قُلُوبِكُم وَيثَبّتَ بهِهِ الأقُدَام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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 وَذاَا تُطلَ عَلَْهِ آياتناَ قالوا قَ سمِحن لَونَ شَ أُلَ قُلّ نمثل هذا لَْنَ شَ ألَ قُلّ نِمثل هذا إذا إِللا أَسَطير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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُنَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُنَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم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 فَإِنَّمَا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نكَصُوا عَلَىٰ أَقْبَاهُمْ نكَصُوا عَلَىٰ أَقْبَاهُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد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 إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقنون فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ حَيْثُ شِئْتَ وَلَا تَقْتُلْ نَفْسًا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن يُقَاتِلْكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يحب ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعت قوه ومرابط الخيل ترهبون به الله ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 ف لَم غْفِرَةُ وَرِزْقُم كَرِيم وََّذِنَ آمَنُوا مِن ضَعضُ وَهَا جَر وَجَهَدُ مَعَكُمْ فَأُولائِكَ مِنْكُمْ وَأُلُ الأرحَامِ بَعْضُهُم أَوْل بِبَعضِ فيِي كِتَابِل